و اشهد ان ث ي و ث لا ث ي في ن للهجرة مسجد اله ق ا ئ م ع ل ي الا س ل م ا ل ح ل ق ة الرابعة ا ل ح م د ل ل ه رب ا لا ع ل م ي ن و ص له ى ا ل ل على سيدنا محمد و آ ل ه ا ل ط ط ي ي ب ن ا ا ل ه ر ي ن نرفع ا س م ا ت ا ل ت ه ا ن ي والتبركات لمولانا والزمان صاحب العصر والزمان و إ ل ى علماء ا ل أ م ة ومراجعها و إ ل ي ك م ذكرى ميلاد الصبت مصباح الهدى و س ف ي ن ة النجاه أ ب ي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه بذكره صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم بحول الله وقوته ن أ خ ذ في هذا اليوم ا ل ح ل ق ة ا ل ر ا ب ع ة في المناجاه ا ل ش ع ب ا ن ي ة ا ل م ن س و ب ة ل إ م ا م ن ا أ م ي ر المؤمنين عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام قال في هذه ا ل م ن ا ج ا ة و أ ق ب ل اللهم صل على محمد وال محمد و أ ق ب ل علي إ ذ ا ناجيتك فقد هربت إ ل ي ك تعرضنا إ ل ى أ ن المناجاه مطلب هام ومن أ ع ظ م نتائجه واثاره هي إ ق ب ا ل ا ل ب ا ر جل وعلا على العبد و إ ق ب ا ل الباري له اثار وصور ع د ي د ة ولكن أ ع ظ م ه ا متمثل في إ ق ب ا ل المعصوم عليه السلام على العبد ولهذا قلنا نحن نتهيا بذلك إ ل ى النصف من شعبان لنحظى ب إ ق ب ا ل الباري جل وعلا ولكن بوليه ا ل إ م ا م ا ل ح ج ة عجل الله ف ر ج وسهل م خ ر ج في هذا اليوم حديثنا عن الهرب يقول فقد هربت إ ل ي ك فهل تكفي ا ل م ن ا ج ا ة لتحقق هذا الاقبال وهذه النتائج قلنا لا لا يكفي ل أ ن الدين توجه و إ ي م ا ن وعمل لاحظ هذا الجزء ا ل آ ن فقد آه... ناجيتك... إذا ناجيتك هذا تمثل ا ل آ ن في هذا ا ل إ ي م ا ن وهذا التوجه هذا ما يكفي لا بد من ا ل ح ر ك ة والعمل وهذا الدين. الدين لا يمكن أ ن يكون توجه و إ ق ب ا ل و أ د ع ي ة ولكن من دون أ ن يعمل هذا ا ل إ ن س ا ن ولا يكفي أ ن يعمل ولكن من دون أ ي ض ا هذا ا ل إ ي م ا ن وهذا التوجه وهذه ا ل م ن ا ج ا ة زين ت أ ك د ذلك أ ي ض ا يعني في الدين عندنا المفاهيم لها صور ظ ا ه ر ي ة تؤكدها ترسخها ولهذا هربت إ ل ي ك لاحظوا في ص و ر ة عندنا و ا ض ح ة م و ج و د ة في الحج يا هي هذه ا ل ص و ر ة اين قبل قبل عدل نفر صح ح ر ك ة إ ل ى ا ل ح ي ا ة قبل بعد شوي السعي أ ح س ن فالسعي ي باعتبار فيه الهروله صح ي ح هربت ل أ ن الهرب هو ا ل ح ر ك ة ا ل س ر ي ع ة ولهذا يتمثل بشكل جلي في هذا السعي عندما تسعى يقول يستحب أ ن تهرول من هذا المكان إ ل ى هذا المكان يعني لابد أ ن تتحرك ولابد أ ن تعمل ولابد أ ن تستغل هذا النشاط وهذه ه م ص و ر ة ل ل ح ي ا ة ح ي انت ة أ تحتاج إ ل ى ا ل إ ي م ا ن وتحتاج إ ل ى أ ن تسعى وتتحرك فتحظى على مطالب ا ل ح ي ا ة ا ل م خ ت ل ف ة إ ذ ن هذا الهرب وهو ا ل ح ر ك ة ا ل س ر ي ع ة الشارع المقدس بالتشريع البارع اذن يؤكدها علينا ونعيشها عمليا يبقى علينا الاستمرار ولهذا في هذه ا ل ح ر ك ة وفي هذا الهرب إ ل ى الله تبارك وتعالى يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ م و ر من أ ه م هذه ا ل أ م و ر يحتاج إ ل ى أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل التواصل و ا ل أ م ر الثاني ا ل م و ا ص ل ة والاستمرار التواصل يعني مع غيره ولهذا ا ل إ ن س ا ن في حياته يحتاج الى غيره في أ ي مشروع يحتاج الى مرشد حتى في بناء بيته في مستقبله مرشد أ ك ا د ي م ي ب ا ل ج ا م ع ة صحيح فكيف ب ا ل ح ر ك ة إ ل ى الله تبارك وتعالى حتما يحتاج وهذا ما ورد في دعاء الصباح عن أ م ي ر المؤمنين أ ي ض ا عليه السلام إ ل ه ي إ ن لم تبتدئني ا ل ر ح م ة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي اليك أ ن ا أ ح ت ا ج إ ل ى من يسلك بي هو مرشد وهو صاحب بل لاحظ يقول في واضح الطريق فمن السالك بي اليك في واضح الطريق إ ذ ا يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى من يعينه في هذه ا ل ح ر ك ة التي تقربه إ ل ى الله تبارك وتعالى هو هذا نفسه المرشد والصاحب زين المواصله ايضا المواصله لابد منها يعني م ا تكتفي ب ح ر ك ة و ا ح د ة لاكثر أ من ح ر ك ة ف أ ن ت راح تبين في ا ل أ م ث ل ة بعد قليل زين م و ا ص ل ة ل أ ن لاحظ ع ب ا ر ة الدعاء ع ب ا ر ة الدعاء تقول فقد هربت إ ل ي ك ش و ا ل كاف ضمير ع ا د ل الباري جل وعلا الذات ا ل م ق د س ة يعني ما قال فقد هربت إ ل ى ا ل م غ ف ر ة إ ل ى ا ل ج ن ة قال إ ل ي ك طبعا هذه م ر ح ل ة ع ا ل ي ة وقد يراد منها هذه حركه ا ل إ ن س ا ن في قربه من الله في مقاماته ل ع ب ر عنها ا ل أ س ف ا ر بس ما راح اتكلم عنها هذه ت ك ل م فيما هو شوي أ و ض ح و أ ق ل اللي سمهنا أ س ف ا ر من الخلق إ ل ى الحق ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة يصل إ ل ى التوحيد إ ل ي ك إ ل ى الله يعني إ ل ى عالم التوحيد إ ل ى أ س م ا ء الله بحيث يعتقد بها و يعيش مقتضى إ ي م ا ن بهذه ا ل أ س م ا ء إ ل ي ك إليك. لكن في نفس الوقت أ ي ض ا من خلال ا ل أ م ث ل ة ا ل م ت ع د د ة ا ل م ت ف ا و ت ة هو هرب إ ل ى الله يعني بمعنى آ خ ر يسموها ط و ل ي ة الشيء الذي تصل إ ل ي ه ويوصلك إ ل ى الله نطبق هرب إ ل ى الله ولهذا نقول عن الحج هرب إ ل ى الله تبارك وتعالى عن ا ل ع م ر فرار وهرب إ ل ى الله ا ل ز ي ا ر ة أ ن ت تروح إ ل ى موقع ط ا ع ة من الطاعات إ ذ ا هو هرب إ ل ى الله تبارك وتعالى إ ل ى المسجد هرب إ ل ى الله تبارك وتعالى وهكذا, وهكذا. فيحتاج ا ل م و ا ص ل ة يعني ا ل إ ن س ا ن يهرب ت ا ر ة من شيء نازل إ ل ى شيء أ ع ل ى من شيء هو جيد في ذاته ولكن يحتاج أ ن يرتقي طوال حياته يحاول أ ن يعمق هذا التواصل وهذا الاستمرار وهذه ا ل ح ر ك ة يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه حتى تصل إ ل ى هذه ا ل س ع ا د ة و إ ل ى هذه القرب في الدنيا قبل حصولها في عالم ا ل آ خ ر ة زين ا ل آ ن أ ت ي إ ل ى بيان بعض أ ن و ا ع الهرب إ ل ى الله تبارك وتعالى أ ن و ا ع هي ك ث ي ر ة طبعا لكن نحن نختصرها إ ل ى ثلاث نقاط أ ه م النقاط هو الهرب و ا ل م س ا ر ع ة من مواقع ا ل م ع ص ي ة والافتتان إ ل ى مواقع ا ل ط ا ع ة و ا ل أ م ا ن واضحة بعد جو فيه معاصي يهرب ما يجلس فيه ولا ل ح ظ ة يسارع شو هي يركض ي ر ك تمام خوفا هذا الهرب خوفا من ا ل م ع ص ي ة واثارها هذا من أ ع ظ م أ ن و ا ع الهرب أ ن ا ل إ ن س ا ن يبادر ويسارع أ ي موقع من المواقع تاره ا ل م ع ص ي ة م و ج و د ة فيهرب منه وتاره لا ملغم الجو ملغم جو افتتان ممكن أ ن يقع في ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا بقي فيه في هذه ا ل ح ا ل ة يهرب ب س ر ع ة ويتخلص من هذا الجو هذا إ ذ ن نوع مهم جدا من أ ن و ا ع هذا الحرام الثاني من مواقع الشبهات مو م ع ص ي ة لكن في شبهات ولا نعني فقط الشبهات والله في ق ض ي ة غذاء و أ ك ل لا ممكن أ ي ض ا يكون موقع شبهات ف ك ر ي ة والله هؤلاء دائما يتحدثون يطرحوا إ ش ك ا ل ا ت وشبهات ويتخبطون في الدين ويجتهدون و إ ل ى آ خ ر ه هذا ا ل إ ن س ا ن يبقى في هذا الجو دائما خلاص ي ت أ ث ر ب هذا الجو و بعد يكتسب و ت ص ي ر عند ه ش ب ه ا ت فعليه أ ن يهرب إ ل ا إ ذ ا أنه يستطيع يغيرهم هذا كشي اخر إ ذ ا ما يستطيع يغير فعليه أ ن يهرب من هذا إ ل ى مواقع الصفاء أيضاً. تمام؟ هذا إ ذ ا مثال ثاني في ا ل ج ه ة ا ل ف ك ر ي ة والمثال الثالث لا هو هرب لكن مو في موقع م ع ص ي ة ولا موقع ش ب ه ة هو دائما في خير كالمؤمن دائما هو في خير من يرتاد إ ل ى مواقع ا ل ط ا ع ة ولكن يهرب إ ل ى موقع أ ع ل ى و أ ع ظ م موقع أعلى وأعظم م إلى أعلى ت ا م كفرار وهرب ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام و ا ل أ ئ م ة المعصومين و ا ل أ و ل ي ا ء ها ذ و ل غالبا حالاتهم ج ي د ة و ط ي ب ة و لكنهم يهربون و يفرون إ ل ى المواقع ا ل أ ح س ن و إ ل ى المواقع ا ل أ ج م ل ف أ ن ت في موقع ط ا ع ة إ ن شاء الله تعالى و لكن تهرب هنا ما يقال عنه خوفا مثل, المثال مثل النوع م مثل ث ا ا ل ل ا ل أ و ل و الثاني شوف ا ل أ و ل قلت أ ن ا خوفا من ا ل م ع ص ي ة الثاني خوفا من ا ل ش ب ه ة صحيح هذا ما, ما ينطبق عليه خوفا و إ ن م ا ينطبق عليه ح ر ك ة و س ر ي ع ة زين سببها الشوق سببها الشوق إ ل ى عطاء الله تبارك وتعالى يعني الهرب ا ذ نمو مقتصر فقط على حالات الخوف ولهذا عندما نودي النبي موسى عليه السلام ل ل م ن ا ج ا ة إ ل ى جانب الطور معاه اختار الله طبعا من سبعين أ ل ف إلى ل سبع آ الى ف إ س ب ع م ا ئ ة إ ل ى سبعين وطلعوا اياهم وصل قبلهم ف ت ر ة ك ب ي ر ة يمكن أ ر ب ع أ ي ا م لماذا وعجلت اليك ربي لترضى أ ح س ن ت شوف ح ر ك ة س ر ي ع ة هذا الهرب شوقا وهذا عظيم جدا جدا أ ن يكون المحرك لهذا ا ل إ ن س ا ن هو الشوق فجاء يتحرك ب س ر ع ة صار كان يركض النبي موسى ما كان ي أ ك ل كثير ما كان يسرح كثير لماذا ل أ ن ه فعلا وصل قبلهم وبعد ا ل ف ت ر ة هذه جاءوهم على ا ل ر ا ح ة على ما وصلوا فهو عنده هرب هم ما ينطبق ربما عليهم هرب ح ر ك ة س ر ي ع ة و إ ن م ا ح ر ك ة اعتياديه تمام اذن هذه أ ن و ا ع م ه م ة جدا من أ ن و ا ع الهرب وكلها أ ن ت تستطيع أ ن يعني تتعامل به يعني مدق تعمل بهذا بعدين هذا بعدين هذا لا ايمانك ا ل آ ن بما في ل ي ل ة النصف من شعبان أ ل ا يجعل ويحرك فيك الشوق إ ي م ا ن ك بما في ليال القدر أ ل ا يحرك فيك الشوق ها؟ وهكذا صار شوق هذا الشوق يجذبك يشدك يجعلك تتحرك سريعا بحيث أ ن ك تصل سريعا بقيت ن ق ط ة و ا ح د ة وهي ما هي آ ث ا ر الهرب وهذه ا ل ح ر ك ة ا ل س ر ي ع ة إ ل ى الله و إ ل ى مواقع الله تبارك وتعالى ا ل ح ق ي ق ة الجواب أ ن ه ا كثير كثير ما نقدر بس احنا نختصرها في عنوانين نقول ا ل أ و ل من خلال هرب هذا ا ل إ ن س ا ن تتحقق له النجاه في أ ح د ما يريد ه ا النجاه ذ ه ب الدنيا وبالبرزخ و ب ا ل آ خ ر ة النجاه هذا ا ل أ و ل والثاني أ ن ا ل إ ن س ا ن بهذا الهرب تتحقق له الهبات ه ب أ عطيه احسنت أ عطيه تقول أ ن ا ما استحق أ ن ا ما استحق ه ا ل ج ا ئ ز ة اللي أ ع ط ت ن ي إ ي ا ه ا قالوا ه ذ ي والله جاتك ه ب ة أ ن ا ما عملت شيء قالوا جات ه ب ة ل أ ن ه ا ل ي ل ة ن ص س م الشعبان و أ ن ت مؤمن بما فيها ه ا ل إ ي م ا ن ترى ظهر ا ل آ ن خلاص أ ت ت ك ه ب ة وشوفوا انا اخترت ثلاث آ ي ا ت في ا ل ق ر آ ن اختم بها تبين الهبات لا احد يقول لا والله أ ن ت تبالغ في الكلام لا ما في مبالغ أ ي شيء فيه هرب فيه ب ا ت واعطاء غير طبيعي في س و ر ة الكهف و اذا اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله فاووا بسرعة إ ل ى الكهف وين هربهم ترى هذا لا ضريح المام الحسين ولا البيت الحرام إ ل ى الكهف بس أ ر ا د و ا الله و لا الخير ش ا ا ل ن ت ي ج ة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقه وفتت اهل الكهف في الروايات يكون من الذين يحظون ب ا ل ر ج ع ة ويكون مع إ م ا م ن ا صاحب العصر والزمان ويضعهم وزراء اسمع اسمع ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة في س و ر ة مريم فلما اعتز لهم ا ف ض م و فلما اعتز لهم نبي ابراهيم عليه السلام وما يعبدون من دون الله فر من هذا الجو الملغم الذي ما يبون الطاعه وهبنا وهبنا له اسحاق و يعقوب و كلا جعلنا ن ب ي ا و وهبنا لهم حتى هم مو أ ن ت بستها بذريه ص ا ل ح ة حتى ا ل ذ ر ي ة بعد تظهر فيها ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا زين ا ل آ ي ة ا ل أ خ ي ر ة شوفوا الهبات تتنوع ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب ل ربي حكما وجعلني من المرسلين و تلك ن ع م ة تمنها علي أ ن عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل الشعراء إ ذ ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة عليكم بالالتفات الى المعنى المهم جدا الذي تؤكده ا ل م ن ا ج ا ة واطلبوا الهبات إ ن شاء الله في هذا الشهر الكريم و ا ل ن ص ف وما بعد إ ن شاء الله بسم الله الرحمن بل ا حسين ا ل و ج ي وجدي و ب ي اما يجيب المطر إ ذ ا دعه ويشوف السوء أ م ا يجيب المطر إ ذ ا دعه ويشوف السوء アメージューのトラーであおい、シュフィスウク、シュファン ي ソウ、バラワン、ジャ ل ア、م メ ل ア、ウォーミナー、ラ يا メル、マン ا リー、アラ、バラア、アラメン、フ ي ディーラ、トゥ、ر ا ン、シェイク、アジャマア、ア ر アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、ل ラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、ه ラ、アラ、ア ا アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、ア ل アラ、ي ラ、アラ、アラ、アラ、ي ラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、アラ、ل ラ、アラ、アラ、ا ラ、アラ、アラ、ア 「ありがとうございます」 صلواتك عليه وعلى في هذه ا ل س ا ع ة وفي كل س ا ع ة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينها حتى تسكنه أ ر ض ك طوعا وتمتعه فيها مع تحيات تسجيلات مسجد القائم عليه السلام